و の思い出を忘れずに言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ا 言うことを言うことを言うことを言うこと م 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ولله ا عليهم ولعنهم وأعد لهم جنود ه م س ا ء ت مصيرا ولله و ج ن السماوات و ا ل أ ر ض وكان الله عزيزا حكيما إنا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 بل ظننتم ان لينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا إ اعتدنا للكافرين سعيرا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 「لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم الس علي و أ ث ا ب ه م فتحا قريبا ومظالم كثيره ي ي أ خ ذ و ن ه ا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مظالم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم وكف ايديا الناس عنكم ولتكون آ ي ه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير الذ وهو الذي كف أيديهم عن 「私の名前は ل の名前を書いてあ ا る。 ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء 「私の思い出を忘れずに」「私 ل 思い出を忘れずに」「私の思い و を忘れずに」 「私の思い出を忘れずに」 私た ا ل 声を聞いてくれている人たちの声を聞いてくれている人たちの声を聞いてくれている人たちの声を聞い ل くれている ن たちの声を聞いてくれて م る人たちの声を聞いてくれている人たちの声を聞いてくれて